المكتوب الثاني باسمه سبحانه و إ ن من شيء إ ل ا يسبح بحمده ق ط ع ة من الجواب الذي بعثه إ ل ى تلميذه المذكور المعلوم لما أ ر س ل من ه د ي ة ث ا لقد ث ا ل أ ر س ل ت إ ل ي ه د ي ة تريد أ ن تغير بها ق ا ع د ة في غايه ا ل أ ه م ي ة من قواعد حياتي إ ن ن ي يا أخي لا أ ق و ل لا أ ق ب ل هديتك مثل ما لا أ ق ب ل ه ا من ش ق ي ق عبد المجيد وابن أ خ ي عبد الرحمن ف إ ن ك أ س ب ق منهما و أ ق ر ب إ ل ى روحي لذلك فلو ترد ه د ي ة كل شخص فهديتك لا ترد على أ ن تكون ل م ر ة و ا ح د ة فقط و أ ب ي ن بهذه ا ل م ن ا س ب ة سر ق ا ع د ة تلك بالآتي كان سعيد القديم سعيد لا يتحمل أ ذ ى المن من, من, من أ ح د بل كان يفضل الموت على أ ن يظل تحت ثقل المنه ولم يخالف قاعدته رغم مقاساته المشقات والعناء فهذه ا ل خ ص ل ة ا ل م و ر و ث ة من سعيد القديم إ ل ى أ خ ي ك العاجز هذا ليست تزهدا ولا استغناء مصطنعا عن الناس بل ترتكز على ب ض ع ة أ س ب ا ب و ا ض ح ة الأول أ ن أ ه ل الضلال يتهمون العلماء باتخاذهم العلم مغنما فيهاجموهم ظلما وعدوانا بقولهم إ ن ه م يجعلون العلم والدين و س ي ل ة لكسب معيشتهم فيجب تكذيب هؤلاء تكذيبا فعليا الثاني نحن مكلفون باتباع الأنبياء عليهم السلام في نشر الحق وتبليغه والقرآن مكلفون عليهم وتبليغه الكريم نحن نشر في يذكر الذين نشروا الحق أ ن ه م أ ظ ه ر و ا الاستغناء عن الناس بقولهم إ ن أ ج ر ي إ ل الا ع ى ل ل إلا ه إن أجري إلا على الله و أ ن ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة اتبعوا من لا ي س أ ل ك م أ ج ر ا وهم مهتدون في س و ر ة ياسين تفيد معاني جمه و م غ ز ا عميقا فيما تخص م س أ ل ت ن ا هذه الثالث لقد بين في ا ل ك ل م ة ا ل أ و ل ى يلزم ا ل إ ع ط ا ء باسم الله و ا ل أ خ ذ باسم الله ولكن الذي يحدث غالبا هو أ ن المعطي غافل فيعطي باسم نفسه ف ي ت م ن ن ضمنا أ و أ ن ا ل آ خ ذ غافل يسند الشكر والثناء الخاص ة بالمنعم الحقيقي إ ل ى ا ل أ س ب ا ب الظاهريه فيخطئ الرابع إن التوكل والقناعة والاقتصاد إن خ ز ي ن ة ع ظ ي م ة وكنز ثمين لا ي ع و ض ا ن بشيء لا أ ر ي د أ ن أ س د أ ب و ا ب تلك الخزائن والكنوز التي لا تنفد ب أ خ ذ المال من الناس فشكرا للرزاق ذي الجلال ب آ ل ا ف المرات أ ن ه لم يلجئني منذ طفولتي إ ل ى البقاء تحت م ن ة أ ح د من الناس ف أ ر ج و من رحمته تعالى معتمدا على كرمه أن أ يمضي بقية عمري ي ض الخامس ب ت ك القاعدة ا ل لقد اقتنعت ق ن ا ع ة ت ا م ة منذ حوالي سنتين ب أ م ا ر ا ت وتجارب ك ث ي ر ة أ ن ن ي لست ماذونا بقبول أ م و ا ل الناس ولاسيما هدايا الميسورين والموظفين إ ذ ا ت أ ذ ى بقسم منها بل يدفع به إ ل ى ا ل أ ذ ى ليحول دون أ ك ل ه ا و أ ح ي ا ن ا يحول إ ل ى ص و ر ة تضرني فهذه ا ل ح ا ل ة إ ذ ن أ م ر معنوي بعدم أ خ ذ أ م و ا ل الناس ونهي عن قبولها وكذا ف إ ن في استيحاشا من الناس لا أ س ت ط ي ع قبول ز ي ا ر ة كل شخص في كل حين فقبول هدايا الناس يلزمني قبولي زيارتهم في وقت لا أ ر ي د ه ا أ خ ذ ا ب م ر ا ع ا ة شعورهم وهذا ما لا أ ح ب ذ ه إ ن ن ي أ ف ض ل أ ن آ ك ل ك س ر ة خبز يابس و أ ن أ ل ب س ثوبا فيه م ئ ة ر ق ع ة و ر ق ع ة ينقذني من التصنع والتملق على أ ن آ ك ل أ ط ي ب ح ل و ا ل آ خ ر ي ن و أ ل ب س أ ف خ ر ملابسهم واضطر إ ل ى م ر ا ع ا ة مشاعرهم وهذا ما أ ك ر ه ه السادس إ ن السبب المهم للاستغناء عن الناس وما يقوله ابن حجر الموثوق حسب مذهبنا الشافعي يحرم قبول ما يوهب لك ب ن ي ة الصلاح إ ن لم تكن صالحا نعم إ ن إ ن س ا ن هذا العصر يبيع هديته البخسه بثمن باهظ لحرصه وطمعه فيتصور شخصا مذنبا عاجزا مثلي وليا صالحا ثم يعطيني رغيفا هديه ف إ ذ ا اعتقدت أ ن ن ي صالح حاشا لله فهذا ع ل ا م ة الغرور ودليل على عدم الصلاح و إ ل ا ما اعتقد صلاحي فقبول ذلك المال غير جائز لي و أ ي ض ا إ ن أ خ ذ ا ل ص د ق ة و ا ل ه د ي ة مقابل ا ل أ ع م ا ل ا ل م ت و ج ه ة ل ل آ خ ر ة يعني قطف ثمرات خ ا ل د ة ل ل آ خ ر ة ب ص و ر ة ف ا ن ي ة في الدنيا الباقي هو الباقي سعيد النورسي